بسم الله الرحمن الرحيم لا أقتم بيوم القيامة ولا أقتم بالنفس اللوامة أيحسب الانسان أن لن ندمع عظامه بلا قادمين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفضر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وقتف القمر ودمع الشمس والقمر تكون الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فللإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إِنَّ علينا دمعه وقرآنه فَإِذَا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إِنَّ علينا بيانه كلا بل تحبون العادلة وتبرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باترة تظن أن بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه انتراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتغنى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم أولانك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى